الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 قل إن الهدى هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيتموا أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 للكتاب من انت منه بقنطار يوده إليك ومنهم من انت منه بدينار لا يوده إليك ومنهم من انت أنت منه بدينار إلا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس لدينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله بيثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقرتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقرنآ قال فأشهد وأنا معكم من الشهيدين قال فأشهد وأنا معكم من الشهيدين فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 قُلْ إِنَّ دِينِي لِلَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا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 ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وهو في الاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وَجَاءَ أَغْمُ الْبَيِّنَانِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم واولئك مضالين دينكم فروا وماتوا وغمكم كفر فلن يقبل من احدكم فلن يقبل من احدكم المؤمن الارض ذهبا فلن يقبل من احدكم مؤمن الارض ذهبا ولو افتدى به هؤلاء كلوم عذاب أليم وما لهم من نصير لن تنال بر رحمة تفقم مما تحبون وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الله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 باللٍّ <تصفيق> كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذبا بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله صدق الله اتبعوا ملة إبراهيم حليفا صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين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 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيِّ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 أنتم موتت لا عليكم آيات الله وفيكم رسوله وما يعصي بالله فقد أهديه وكيف تكفرن وأنتم موتت لا عليكم آيات الله وفيكم رسوله وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُمُوتُ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقيم الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihmudna assiratah Al-mustakim assiratah Al-lazina an'amta Alayhim O'ayri Al-maghdob Alayhim تكفرون al أن عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصي بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وتقاته ولا تبوءن إلا وأنتم مسلمون واتصموا بحب لله جميعه ولا تفرقو وذكرو نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يومي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 فَأَمَّا الَّذِينَ سُودَتْ وُجُوهُهُمُ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِالَّذِي وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله يوم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد غل العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الظراط المستقيم ظراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وَالضَّالِّينَ وَالضُّحِيَّ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَّى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ وَلَهَا أَخِيرَةُ خَيْرٍ لَكَ مِنَ الْوُلِّ ولسأوفيعطيك ربك فترضي ولسأوفيعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيمًا فاوى ووجدك ضعفًا فذى وَوَجَتَكَ عَلَىٰ لَفَاءٍ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقَعُوْ وَأَمَّ السَّابِ إِلَىٰ فَلَا تَنْغَرُ وَأَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّ الله هو